أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نرجو الله تعالى النعنا على اعوذ يا ذو وعلى العون على عود هذا الدرس وعلى العون في لإتمامه بفضله الكرم وعلى أن يجنبنا الزلال وأن يوفقنا سبحانه وتعالى للصواب وأن يسرع بنا في طريق العلم به إن شاء الله تعالى ونبدأ كتاب البيوع كنا قد قطعنا فيه قليلا ثم حدثا وحدث حدث فنبدأه إن شاء الله تعالى مرة أخرى سريعا والله المستعى سبحانه وتعالى والعنوات المتن هو متن أبي الشجاع يعني نحن نسترسل قليلا في متن أبي الشجاع حتى ننتهي من البيوع فإما أن نستكمله إلى آخر الكتاب بمعونة الله تعالى أو ننتقل إلى كتاب آخر في فقه الشافعية واضح؟ يعني نحن نستكمل الآن ما بدأنا في الكلام على فقه الشافعية مع الكلام على الدليل وما خالف المذا فيه بقية المذاهب نذكر بقية المذاهب لأمانة العلمية من حضر علماء كثيرا مما ذكر كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات وغيرها من أنواع المعاملات كقراض يعني المضربة لاستثمار الأموال والشركة وغيرها وعبر بالبيوع بالجمع دون أن يقول كتاب البيع كما هو مشهور في كتب أهل العلم يقول كتاب البيع للآية الكريمة دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله وأحل الله البيع ولطريق الاختصار نظرا إلى أن يتنوع البيع وتقاسيمه يبقى بيختصر فإنه أي البيع كما سيأتي يتنوع إلى أربعة أنواع وأحكامه أي أحكام البيع تنقسم إلى صحيح وفاسد والصحيح ينقسم إلى لازم وغير لازم كما يعلم من كلمين يبدو أنني مضطر لأن أشرح شيئا ما طيب نريد أن نستخدم بلها من كلمتين لأولوندون نسبة للبيع ابتداء الأول مول إيه لما انتهى من ربع العبادات البيع ذا البيوع يعني كتاب البيوع والكتاب التالي لكتاب العبادات يعني هو بدأ بالطهارة والصلاة وبعدين الزكاة والحج والصيام على اختلاف في الترتيب بين, بين أهل للعلم. بعد ان انتهى بعد ان انتهى من الكلام على العبادات بدأ في الكلام على الايه على المعاملات حديث ما المعاملات يقول الشيخ هنا ولما انهى ربع العبادات وهي المقصود بها التحصيل الاخروي ابدا تحصل اخره يعني وهي اهم ما خلق الإنسان من اجله يعني ما بين العب وبين الله تعالى أزيل عبادة شرع في الكلام على التحصيل الدنيوي فيما بين العب وبين الناس هذا الترتيب الطبيعي للعلم أن يبدأ فيما يتعلق بالله تعالى أن يحسنه المرء فيما بينه وبين ربه ثم بعد ذلك يتكلم على ما بينه وبين الخلق فيما ينبغي أن يكون كذلك على مقتضى الشرع واضح يقول بعد ذلك وأخر عنها عندنا بعد ذلك باب النكاح ومتعلق به وباب الجنايات هذه أبواب الفقه مع بعض الزيادات المتعلقة بتلك الأبواب أخر النكاح لماذا بقى يقول له الشيخ لان شهوته اي شهوه الايه النكاح متاخره عن شهوه البطن البيوع والمعاملات والتجاره والاكل والشرب مقدمه على شهوه الايه على شهوه النكاح يحصل المرء امور دنيا اضر لي يتزوج يشتغل لباب النكاح يعني. حدث ذلك بقى النكاح والبيوع والشرة وكذا وكذا يحدث ذلك المشاكل بين الناس فجاء باب الجنايات في الآخر واضح كده يقول واخر ربع الجنايات لأن المخصمات غالبا انما يكون بعد شهوتين البطن والفطش مع الفلوس والدنيا والزواج وكذا يحدث المشاكل واخرها على هذا الترتيب ماذا كده يقول بقى احنا العنوان عشان دايما بتوع الفقه يقول لك اي اي اي مثلا كفاية مثلاً الاقناع في حل الفاظ ابي شبيعه ماذا كده حل الالفاظ يعني يقول لك كل لفظة ويحله انا بكالهم شكالهم البلدين انا بيحب شكالهم انما حتى يفهم الناس عنده عندما يقول حل ألفاظ أبي شجاع يعني حل ألفاظ المثل بحيث يفهمك هذه الألفاظ ماذا تعاني في الفقه أو في اللغة أو في الأحكام الشرعية أو ما يترتب على ذلك لذلك يقول هنا كتاب البيوع لابد أن يحل كلمة ببيوع قال البيوع جمعها هنا عشان يختصر لأمل إيه البيوع متنوعة لو قال البيع بس هي حاجة واحدة بس إنما البيوع متنوعة ولها أحكام كثيرة فقال البيوع ليجمعها حتى تفهم أنه يريد أن يتكلم على الأنواع لا على نوع البيع فقط يقول بقى وغيرها من أنواع المعاملات تحل هذه اللفظة تقول إيه؟ يعني معاملات أخرى تكلم عليها كالقراء والشركة وما يتعلق بهذه المسائل بقى الإيجارة والموسقى وكل ما يعينه في هذه الأمور كما سنذكر بعد ذلك يقول وغيرها غيرها من المعملات في يقول الشيخ يحتمل أن يريد بها أي بغير, بغير هذه المعملات عن البيع وغيره التصرفات المالية بين أثنين فأكثر كالسلم والراه والشركة والإجارة وغيرها كده أنت بتفهم معي حل الألفاظ ونتكلم على حل الألفاظ على المعنى اللغوي على المعنى الاستلاحي على المعنى الشرعي كما هو معلوم لما يجيبلك عرف هذا الأمر عندما تريد أن تعرف كلمة أو أي تعريف من تعرفية الفقه أو أصول الفقه أو غيرها تعرفها تعرف اللغوي تعرفها تعريف الاستلاحي والتعرفية تعرف الشرعي يعني إذا قلت لك عرف كلمة الإيمان تقول للإيمان في اللغة التصديق وما أنت بمؤمن لنا يعني هو مصدق لنا يقول لكم في الشرق قال أن تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسلي واليوم الآخر والقدر هذا التعريف الذي ورد في لسان الشارع يقول له طب التعريف بقى الاستلاحي لاتفق عليه أهل العلم أو طائفة مخصوصة منهم يبقى أهل الفقه لهم تعرفهم أهل الأصول لهم تعرفهم سواء كانوا تشيخهم في, في كتبهم في كذا في كذا يعني مثلا تيجي تكون ايه تقرا مثلا في كتب الشافعيه بقى عندما يقول لك المساله فيها وجهان يبقى ده اصطلاح فيها قولان يبقى ده اصطلاح المذهب كذا ده يقول لك آآ آآ ذكره يبقى شيخان يبقى ده اصطلاح يبقى مين بقى بتوع الحديث يقولوا ايه الشيخان يبقى مين البخاري ومسلم يجي تقول لي فقه الشافعيه ده اتفق عليه شيخان الحكم ده يبقى مين يبقى رافع والنور مش بقى. يبقى ده الاصلاح بقى دي هنا بتوع الشافعيه يبقى دلنا اللي بيجي يقول لي بقى طب يبقى تعريف الايمان اصطلاحا بيقول ها التصديق الايمان شرعا كذا وكذا نؤمن بالله وملائكته وكتبه الى اخره الايمان في الاصطلاح بقول وعمل يزيد وينقص عند السلف ده زيت بالطاعات انقذ المعاصي فده معنى المصطلح ونيجي نحضر بقى في الفقه هتلاقي نفس المعنى كده ماشي أحنا خلصنا الجملة, دي. بقى الجملة تانية اللي بعدها اعلم ان البيع منحصر في خمسة الصحة والفساد وعقدوا له ايه للبيع باب الاركان والشروط والجواز واللزوم زي ما هنعرف بعد كده يعني ايه شرط وبالبالب. يعني ايه ركن هذه صلاحات فقهية أصولية إن شاء الله نشير إليها أشرني طبعا إليها دمان. والجواز يعني إيه جائز يعني إيه لازم جائز مثلا عقد جائز يقول لي إيه العقد الجائز وإيه العقد اللازم العقد اللازم يعني مجرد ما تعقد ينبني عليه ترتب أثار يعني إيه كالبايع مثلا تفقني على البيع والبايع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه بالبايع عن تراضي اتفقنا على البيع خلاص صار البيع لازما يعني ايه لازما يعني لا يجوز لك ان ترجع فيه لو بدات مولاه غير أن تسميه هذا العقد جائز عقد جائز انا ان شاء الله فصلت شويه الكلام ده بعدين بس انا يعني احنا بندردش شويه النهارده عقدي جائز بقى زي الشركه, الشركة لازم, لازم تروح تعمل شركه لابد أن تعمل شركة لا هذه جائزة جائز أن تشارك غيرك او أن تضاربه أو أن تساقيه يبقى عقد مساقاء عقد مضاربة عقد شركة كل ذلك جائز ليس لازما إنما اللزوم بقى بمقتضاء يعني بعد كده يبقى لازم أنت لو عملت شركة أو عملت مثلا إيجارة يقول لك لا بقى عقد لازم يعني إيه أنت لو أقرت لي دي الشاء ديت وقيت أنا خدت الشاء ودفعت لك الإقاة خلاص بعقدي لازم مش منها أكتير في بقى باب في الفقه اسمه باب الإقالة الإقالة يعني أنا إيه لقيت نفسي مش غير سعيد بهذا العقد أقول لك أقلني هذا العقد يعني هيا نرجع في كلامنا كما يقال نرجع في العقد مرة أخرى هذا يقال مستحب لأنه قد يفعل الإنسان عقدا مثلا ثم يرى أنه قد غبن فيه يرى أنه كان أولى أن, أن يعقد عقدا آخر أو أن يشتري شيئا فبدل له أن يرجع في هذا العقد لأنه سيضره مثلا في هذه الحال يقول الإقالة مستحبا أن أنت تقيل إخوانك في عقد قال يا أخي معلش والله أنا اللحاصر الوصل أنت من حقك تقول لا لا بس المستحب في الشر أنه إذا كان كذلك أن تقيله يعني أنت ترجع عن هذا العقد تدي له فلوسه وتأخذ شأيتك مثلا أو تدي له فلوسه وتأخذ المبيع الذي بعاه إياك وغير ذلك من العقد اللازمة كما سنذكر وعقد له أي للبيت باب الخيار كما سنذكر بعد ذلك الخيار يعني إيه يعني يقول له لازم حتى يعقد عقداً لابد أن يتروى فيه حتى لا يندم على هذا العقد والعقد دائما كان نذكر الخياء الخياء إما خيار التشاهي أو يسمونه خيار النقيصة خيار التشاهي يعني أنا بنجمعهم عشان الناس لم ترى الألفاظ دي حتى عند قراءة هذه الألفاظ تتعلم عنيها خيار التشاهل هو خيار المجلس أو خيار الشرط خيار المجلس يعني يعني أن العقد يكون لازما بمجرد التفابق ما زلنا في المجلس ولا زال الكلام في العقد بل زال لكل واحد من المتعاقدين الخيار أن يمضي العقد أو أن, أو أن يلغيه ده الخيار المجلس أما خيار الشرط فلو أن يشترط هذا شناذل على خلاف مع غيرهم ان يشترط في العقد مد ثلاثه ايام أنه امامه ثلاثه ثلاثه ايام يرجى في العقد مضت الثلاث صار العقد لازما ولا حق له في الرجوع وهذا يأخذ الفرصة في الشرع يعطي هذه الفرصة حتى يتثبت ويتروى ويرى أي الأشياء أفيد له حتى يستطيع أن ينضي العقد أو أن ينهيه يعني أن يلغي العقد الخيار الثالث اسمه خيار اللي احنا بسميه خيار المقصة خيار العيد فإن اشترى شيئا ثم وجد عيبا ينقص من قيمه هذا المبيع بحيث لا يجوز أن تكون هذا البيع في مثل هذا الايه في مثل هذا المبيع يقولوا لا المبيع ده ما ينفعش في فيه ده لذلك في هذا العب نقص في هذا الايه في هذا المبيع بحيث لو بعنا هذا النبيع بهذا الآن سينقص عن السمن الذي اشتريتوه به يبقى يقولوا هذا اسمه عب النقيصة يبقى له الخيار يرقع ويأخذ الفرق ويقبل أو يرقع خاص العظل المتأسفة يقبل ويأخذ الفرق أو يرقع المبيع هذا اسم الخيار خيارة كثيرة إن شاء الله بس هذه التي نتكلم عليها ونسوك لها الكلام المسلم وحكم المبيع قبل القبض وبعده وفدين بأننا نقولنا إيه حصل حصروا لقضية البيع خمسة أطراف أولها الصحة والفساد بعدين عقدوا له باب الأركان والشروط والجواز واللزوم وعقدوا له باب الخياء وحكم المبيع قبل القبض وبعده وعقدوا له باب المبيع قبل القبض وألفاظ أخرى وعقدوا بابا ما يقول الأصول والثمار والمرابحة والمحطة وغيرها إن شاء الله. والتحالف وهو ومعملة العبيد وهو آخر الأطراف تحالف يعني أما يختلفه من اللي يحلف ويأخذ الثمن أو المبيع أو يحلف ويرجع إن شاء الله نبقى نشفع هذا مفهوم كده كلام بسيط مفهوم <تصفيق> نبدأ يقول والبيع لغة هذا بدأنا التعريف هو. والبيع لغة إحنا عندنا تعريف اللغة أو الاسطلاحي أو شرع إذا ورد فيه شرع خلاص ماورد شيء يبقى عندنا تعريف اللغة والاسطلاحي تعريف اللغوي هو الاسطلاحي يمشي تعريف اللغوي البيع لغة مقابلة شيء بشيء ذلك قال الشاعر ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم كلام بقى شاعره بس شاعر دمه خفيف ولا أسلمها إلا يدا بيدي يعني أنا ما بعتكوش روحي إلا أشياء تصل هذه التي أتكلم عليها يبقى في واصل بينهم يعني يبقى روح لما ما بعتكم موجاتي إلا بوصلكم ولا أسلمها يعني ما سلمش بقى روحي إلا يدا بيدي يعني توقتيكو خلاص أسلم روحي مجوش يبقى مش أسلمها يعني على المعنى اللغة تعرف يعني العازي يحفظ شاعر يعني فإن وفيتم وفيت أنا وإن غدرتم فإن الرهنة تحت يدي العازي يتعلم دغة عربية وشاعر وآذى وكذا فإن وفيتم يعني ودتوني الوصل بتاعكم الوصال يعني يدتكم الروح غدرت ما جيتونش وما وصلتونيش الرهن تحت يدي يعني نفسي معايا ما خدتو هايش ناشي انت فاهم اللغة الدرجة انا اتكلم العربية عشان خطرك وشرعا هو اصطلاحا بقى يعني هنا يقوم الشرع هنا نقام الاستلاح تعريف البيع شرعا عرفناه لغة مقابلة شيء بشيء شرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص تعرف البيع تكون مقابلة مال بمال على وجه مخصوص في حشة بقى على الشرح يقول ايه شيخ تعب الحشة ولو عرفه كغيره لدى هذا التعريف وقال هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعه على الدوام لا على وجه القرباء لكان وافيا بالمقصود احنا قلنا التعريف الأول التعريف الخفيف بيقوله مقابلة من الرباء على وجه مخصوص يعني تديك فلوس تديني ما يقابل هذه الفلوس على وجه مخصوص اللي هو إيه على التراضي وعلى الإجابة والقبول وعلى الشروط المتحققة هنا وهنا يعني لابد أن يكون المبيع له شروط حتى يكون جائزا في الشارع والعاقد اللي هو العاقدان يعني البائع المشتري لابد أن تتحقق فيهم الشروط حتى يكون أهلاً لوقوع البايع وصحاته والمبيع لابد كما ذكرنا أن تتوفر فيه والصيغة لصيغة العقد لابد فيها من الإجاب والقبول على النحو المطلوب في الفقه لبدا الكلام عشان جيدا أقول لي مال بمال على وجه مخصوص وجه مخصوص يعني هذا الوجه أن يكون العقد لشروطه متوفرة المعقد عليه اللي هو الثامن نفس الكلام له شروطه المتوفرة توفرت هذه الشروط كان مبادلة المال على إيه؟ المال على الواجه المخصوص جائزة صحيحة يعني ليست فسدة ويترتب عليها التمليك التمال لك يقول هنا شيء وشرعا هذا الكلام سمعنا بقى التعريف الثاني التعريف الثاني يقول يعقد معاوضة يعني انت تشتري حاجة وبتعاود صاحبها بمثلا بس المعاوضة دي بتقول ايه بقى معاوضة محرحة يبقى ايه معوضة مهضة قال له يعني يقر هذه المعوضة المهضة زي ما حنقول دلوقتي هو. الأول نكمل التعريف مالذة أخرى يقتضي ملك عين أو منفع يبقى ديه معوضة مهضة بديك فلوس عشان أتملك عين أو عشان أتملك منفع وابد بالك على الدواب وابد بالك لا على وجه القربة يعني ما بديكش فلوس وتديني منفعه علاقه القربه لا اسم بقى التعريف ده معناه خرج بالمعاوضه الهبه يبقى الهبه ما وراهاش معاوضه بل اقول بقى عقد معاوضه يعني ما فيهوش هبه وبالمحضه نحو النكاح معاوضه محضه يعني بتاخد وتدي النكاح ما فيهوش معاوضه محضه ياخد ويدي لا ده ايه النكاح مباقي على هذا المعنى ناشي. وبملك العين الإيجارة يقول لي عقد معوضة محضة يقتضي ملك العين يعني خرج بي إيه الإيجارة يعني الإيجارة إيه فهاش تملك للأين لا تملك فيها العين إنما أنتفع بها وبغير وجه القربة القارط وعندما قال ما فيهش قربة يعني قصده أن يكون بيع فقط تاخد المعوضه تعطي المبيع تاخد الثمن على الوجه المخصوص مش هي قرضه يعني ايه قرضه يعني تدي المال وتاخد المال وتاخد ثواب القرض أن تعطي مالا ثم تعيد تشتري هذا المال ولكن على وجه الايه وجه القربه بتأخذ فيه السواب. أما البيع فلا قربة فيه أن تتشاري تأخذ فلوسك وهو ياخذ المبيع أو العكس لا قربة فيه لا قرب يعني لا يتقرب فيه إلى الله ليأخذ الثواب من وراء هذا العقد قاله كمثل إيه عقد إيه كعقد القرد القرد لا يسمى في هذه الحالة لا يأخذ حكم البيع طبعا الناس متضعين معي ولا أبسط أكثر من كده لأنني أريد أن أقرب أشواء لمعوذة لأنني ننتهي من الفقر شاء الله تعالى على الأقل ننتهي من كتاب البيوع لنبدأ إما أن نبدأ كتابا آخر غير متنى بشجاع متنى آخر يعني أو نستمر لننتهي من أبي شجاع على وجه السرعة حتى يكون الناس قد حصروا كتابا في الفقه الشفعية وما يتعلق به والأصل فيه يعني الدليل على جواز البيع الأصل فيه قبل الإجماع آيات يبقى عندنا عندما تقول ما هي أدلة جواز البيع عندما تقول هذا البيع هذا البيع جائز, جائز أقول البيع في مجماله على الأصل؟ ماذا يدل عليه مد يقول ماذا يدل عليه يعني ما الدليله على جواز البيع يقول له الدليل عندنا إيه بقى ناس عشان تفهم الأدلة كتاب والسنة والإجماع والقياس هذه الأدلة المتفق عليها بعد ذلك هناك أدلة مختلف عليها استحسان قوله الصحابي والمصالح مرسله وغيره إن شاء الله تعالى نما يأتي عهدها يتكلموا فيها يقوله قم الدليل على جواز هذا البيع الذي عرفته بأنه مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو العقد المعاوضة المحضة ويقصد فيه التملك قال الدليل على ذلك أولا الكتاب والشيخ قال قبل الإجماع لأن الإجماع وارد في هذه المسألة لا يحرم احد الا ايه البيع الدنيا كلها مسلمين وكفرون وصاله غير كله مجمع على جواز البيع لذلك ده ثم اجماع وإن كان ليس التعريف المتفق عليه في الاصول تعرف الإجماع في الأصول واتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة بعينها في حكم واحد في عصر واحد ماذا كده الدليل قال الدليل أول آيات كقوله تعالى وأحل الله البيع هذا الدليل الذي يجوز البيع والدليل الثاني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض ولا دليل الدليل دل على جواز البيع ودل على شرط التراضي فيه لا يكون بيعا الا ان يكون تراضيا يعني ترضي يعني ايه يعني يقول له المكره على البيع قال لو مكره ببطل يبقى البيع فاست لا صح مثلا طب المكره بحق بقى اجتمع عليه الغرماء وكان مديونا الحاكم حكم بأنه لابد أن يبيع ما يملك في مقابلة أن يسدد هذه الديون التي عليه هذا بيع بحق اكراه بحق بقى البيع جائز هنا طالما قد قرر الحاكم هذا المعنى سنذكر هذه البيوعة المانية عنها أو البيوعة المكروهة إن شاء الله تعالى وما كده والبيع سمعوا بعد الوقت البيع ثلاثة أشياء كل كلام ده بقى... لما نقول لفظه كده هذا كلام, المت... كلام متن أبي شجاع والبيع ثلاثة أشياء بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء موصوف في الذمة إذا وجدت الصفة ألا ما وصفت به جائز أيضا وبيع عين ضائبة عن مجلس العقد أو حاضرة فيه. لم تشاهد فلا يجوز مشكلة هذه البيوع ده إيه ده كلام إيه هم؟ كلام المدى ودناه هو هذا كلام المثل نفصل نفك الألفاظ كما يقال يقول بقى البيوع ثلاثة أنواع ثلاثة أشياء يقول بقى الشارح الشيخ الشارح في المسألة أي ثلاثة أنواع بل أربعة لا بل مش ثلاثة أربعة ودى الشارح قال لا بل أربعة كما سيأتي الأول بيع عين مشاهدة وبعال لي مشاهدة أمام الباع والمشتري وانتفع عنها الغرر يعني أن تكون مجهولة لا في صفاتها ولا فيما يمكن أن يكون سببا في ردها بالعين معلومة أمامه وما يقول هنا هو. أي مرئية للمتباع عيني فجائز لانتفاء الغرض والثاني بيع شيء يقول بقى هنا من فك اللفظ بيع شيء قال يصح السلام فيه موصوف في الذنب يبقى لو قلنا بيع شيء في الذنب لابد أن نفك هذه اللفظة ونقول بيع شيء ليس في الذنب فقط بقى شيء يصح السلم فيه لأن البيع شيء في الزمة تسلم الفلوس في مجلس العقد وتستلم المبيع بعد شهرين ثلاثة بل لابد أن يكون هذا المبيع مما يصح أن يبيع بعضية طريق لها السلم يعني أن يكون مكيلا أو موزونا كما سنذكر بفجائز إذا وجدت الصفة المشروط ذكرها فيه على ما وصفت به أي ما وصفت به العين المسلم فيها يعني للسلام إن شاء الله السلام مختصر أن يكون مع الرجل مال وليس عنده هذه السلعة التي يريد فيريد أن يشتريها حيث صاحب السلعة يريد أن يفك عن نفسه يسموه بيع السلم يعني بيع السلف يعني بيع المحاويد بيع المحاويد يعني هو يحتاج الماء والثاني يحتاج السلعة ولكن بعد وقت فيعطيه المال الآن في مجلس العقد ويسأل منه السلعة في المكان المحدد والوقت المحدد بالوصف المحدد ده اسم السلم إذلك قال من أسلم فليسلم في, في شيء موزون أو مكيل يعني إلى قدر المعلوم يابد من تحديد المبيع موزونا كان أو مكيلا والوقت المسلم فيه الذي يسلمه الذي يسلم فيه الباية يابد أن يحدده هذه الشعباء الكلام لكي نرى البيوع اللي احنا التي نحن نعانيها في هذه الأيام لعرفها المرء ما ينبغي عليه أن يعرفه من هذه المتن كما ذكرنا المتن أبي يقول البيو ثلاثة الشارقة بل أربعة وهو عندما بايع عين مشاهدة, في عين مشاهدة فهذا جائز والثاني بايع شيء يعني أو عين شيء مالي ايضا اذا صح السلام فيه وزنا كان او مكيلاً يعني موصوف في الذمه له اوصاف في الذمه متفق عليها يسلمها به عند حلول أجل فجائز اذا روجت الصفه يعني الشرط الذي اتفق عليه على ما وصفت به أي العين المسلم فيها مع بقية الشروط الآتية في السلام ان شاء الله تعالى والثالث بيعين غائبة بيعين غائبة فك بقى اللفظ حل هذا اللفظ عين غائبة يعني يقول الشيء يعني غائبة عن نجلس العقد أو حاضرة فيه ولم تشاهد ضائبة عن نجلس العقد يعني أنها جلت المتبايعان باع المشتري ووقفان في الدكان قال وماذا تريد قال كذا عين يريد أن يشتريها هي عندك قال لا ليست موجودة أو ساعة العقد الذي يريد أن ينضيه يعني أن يشتري الشيء قالت يا موجودة لكنها في الدكان الآخر هذه عين ضائبة حال العقد سواء كانت موجودة ولكنها غير مشاهدة أو غير موجودة أصلا بأي سمعين بيعي كما يقول الشيء غائبة, غائبة يعني عن نجلس العقد أو حاضرة ولكنها ليست مشاهدة حال العقد وزيك يقول أو حاضرة فيه يعني حاضرة في العقد لم تشاهد للعاقدين يعني فلا يجوز للناهي عن بيع الغرر أنا مش عايزة زود معكم في الفقه عشان ما تتعلمش معايا أقول كلمة كده سريعة بس كده عشان لو هي أن الناس تلزمهم يفهموها أولا يقول تنبيه الشيخ الشارح للمد مراده بالجواز يعني أي مراده بالجواز يعني مراد صاحب المد بالجواز يعني كما قلنا في الأول بيع سلاسة بيعين مشاهدة فجائز قال يريد بجائز هذه عشان دعا أقول يعني ما طولش عليكم يقول مرادو بالجواز فيما ذكر في هذه الأنواع عندنا كم نوع جائز في الثلاثة التي, التي ذكرها الشيخ كم نوع نوعين اللي باع السلام وباع الحاضر العين المشاهداء قال ما يعم الصحة والإباحة استعاطل العقود الفاسدة حرام اعطر كده بقول لكم يعني اطول عليكم ولا بكفايه مراده بالجواز يقول عين مشاهدة في الجائز يعني يقصد بالجائز قال يعني يقصد ما يعم الصحه والاباحه يعني يقصد ما كان صحيحا وما كان مباحا الشيخ بقى المعلق التعليق التاني بقى قال له طبعا مش محتاجة مباحة إذا كان صحيحا يبقى خلصنا مش محتاجة مباحة دي محد بيفهم معاه طيب ويقول له تاني طيب وحكاية يعوم الصحة فجائز أي صحيحه المباحة فلا جوز أي فلا صح ولا مباحة والإباحة لو أسقط هذه الكلمة لكانها صوابا يشمل العقل الصحيح والمكروه إيبا العقد الصحيح جائز والعقد المكروه جائز إيبا كان يقول العقد صحيح فقط والصحيح يشمل مباحة ولا وأن هذا صحيح صار مباحة ومش محل لا نحتاج إلى كلمة إيه عشان الناس تتعلم يعني كيف تضبط الأنفال الفقهية بإيه لا يزيد عما هو مطلوب ولا ينقص عما هو مطلوب واضح؟ يعني يقول الشيخ بيقول تنبيه تنبيه هنا قال جائز يعني يشمل الصحة والإباحة وقال له لا لو قلنا الصحيح فقط أحسن في أمره الأمر الأول أن الصحيح يشمل المكروه كذلك لأنه المكروه صحيح كعقد والصحيح يشمل المباح فالحاجه لذكر الايه الاباحه ماشي والروض الذي زاده الشارح وهو بيع المنافع وهو الإجارة كما سياتي ماشي كده النص تكمل كلام يقول هذا الوقت المتابع معنا يعلم تعريف البيع باللغة والاصطلاح وأنواع البيع وزدنا بيعا ربيعا وما نصحها والإباحة التي أشهنا إليها التي تدل على الجواز الذي ذكره المات صاحب المدن بشجاع ننتقل إلى مسألة جديدة في البيع وللمبيع شروط خمسة كما في المنهاج هذا منهاج, منهاج الطالبين وعمدة المفتيين في فقه الشفعية للإمام النووي وهو أحد الكتب المعتمدة في مذب الشفعية يمكن ربنا سبحانه وتعالى يزقنا وقتا جهدا بعد ذلك نتكلم فيه يركز معنا يقول ايه فذكر المصنف منها ثلاثة قال المبيع كم شرط خمسة دا الشارح طب والماتب بشجاع ذكر منها كم ثلاثة الشارح زاد ايه زاد شرطين خدنا بنا لما تعرف ازاي تتحل الألفاظ وتعرف الأحكام المنبنية على ذلك وتفهم المعاني المترتبة عليها يقوله الأول ما ذكره أي ما ذكره الشيخ المات يعني بقوله ويصح بيع كل طاهر لابد أن يكون المبيع إيه؟ أول شرط طاهرة هذا الشرط وهذا الشيخ يشرح فيه كثير <تصفيق> والثاني بيعه مالاً فعات فيه يقول الشيخ وبل ما جئنا بقى للثالث هناك خالص الشيخ يقول فيه عيبها وقال لها كلام المهم نسكر الكلام يبع عندنا خمس ايه خمس شروط للنبيه حتى يكون صحيحاً أولها أن يكون طاهرا. ثم أن يكون منتفعا به ثم بعد ذلك أن يكون مقدورا وتسليمه إلى آخر أسمع الشرط الأول أن يكون طاهرا يبقى يصحه بيع كل طاهر تفك اللفظ تقول ويصحه بيع كل شيء طاهر هذا تفك اللفظ عينا طاهر يعني عينا أو يدخر بغسله ولو كان عينه طاهرة جاذب يعه لو كان عينه متنجسة قال يجوز إن كان يطهر هذه العين تطهر كما يقوله بالغسل يبقى صحه بيعها يبقى عندما يقول الشيخ بصاحب المد ويصحه بيع كل شيء وفي ده دهنا في الكنابة طاهر عينا كان أو أن يطهر بالغسل ما هي يطهر بالغسل ده. فيما يطهر بالغسل ولا يطهر بالغسل مطلقا قال له لا اللي يطهر بالغسل يجوز بيع واللي ما يطهر لا يجوز بيع كيف يقول فلا صحه بيع المتنجس من الخلق إذا لو الخل نجس يصح بيعه لا ما يصحش لا يصحش ليه ها؟ لأنه لا يمكن تطهيره ما هو؟ أنت تقول إما أن يكون طاهرا أو أن يطفر بالغسل لذلك قال فلا يصحه استدراك على هذا المعنى التوضيح له فلا يصحه بيع المتنجس كالخل واللبن إذا لأنه في معنى نجس العين نصار عينا نجسا لأنك لا يمكن أن تطهره كيف تطهر اللبن مثلا إذا وقعت في النجاسة طالما كان مائعا يعني سائلا يعني وكذا الدهن كالزيت فإنه لا يمكن تطهره في الأصح فإنه لو أمكن لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة السم فيما رواه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السم ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان سائلا فارقوه اريقوه يعني ادلقوه دلق لغه عربيه صحيح زي دلف ودخل كلها تعني الخروج لا الدخول مشكلة. طيب أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجر المعجون بماء النجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهر بالثوب المتنجس يجوز بيعه أو لا يجوز لماذا أنه يمكن تطهيره بالغسل هذه الأولى الثانية يقول والأجر المعجون بمائع نجس كالبور الأجر اللي هو إيه هو المصيص يعني اللي هو الجبس وأقول لكم مسألة حلوة هنا أنا أقول لك النهار ده نحكي شوية كده مع بعض عشان نبدأ بس نسمو خيار يبدأ يركي شوية في الفقه مرة أخرى وكذا الدهن كالزيت الزيت ده نوع من انواع الدهون سموه دهن فانه لا يمكن تطهيره في في الاصح المقابل للاصح اسمه في المذهب الصحيح الصحيح والاصح بيطلقوا على ايه على الوجهين ولا على القولين على الوجهين والوجهين دول اللي إيه؟ الوجهين يبقى كلام الأصحاب القولين يبقى كلام الإمام نفسه وكلام الإمام بالأدب مع الإمام لا يقال الصحيح والأصح لا أو الصحيح مقابل أي طيب الصحيح مقابل الضعيف هنا عندنا الضعيف والصحيح لو قلت مقابل الضعيف ايه اقول لك الصحيح او الاصح طب لو قلت مقابل الصحيح ايه يقول لك الاصح لو قلت مقابل الاصح ايه ممكن يبقى الصحيح ماشي كده مقابل المساله مقابل المساله دي, مقابل المسألة دي اللي هي ايه, الصحيح. الصحيح إيه؟ تطفير. تطفير الزيت ما عندما قال لك كالزيت لا يمكن تطهيره في الأصح كأنه يكون الصحيح يجوز تطهيره والشيخ بقى بيحكي كيفية التطهير عشان تسمعه وكانه بيفكره كذلك زمان يقوله قوله في الأصح مقابله وجه صحيح أنه أي الزيت يطهر بالماء فالزيت يطهر بالماء كيف قال بأن يوضع الماء عليه ويدور بآله حتى يتحقق أن الماء وصل إلى جميع أجزائه عندما تضع الماء على شيء متنجس وتكاثر هذا الشيء ويمكن أن يكون تطهيرا له ثم تصبر تستنى بعدما يقول حطيت الايه على الزيت حتى هذا الماء بايه والزيت باله شديده حتى يصل الماء إلى جميع اجزاء الزيت ليطهره يعني ثم تصبر حتى يطفو الزيت وينزل الماء ثم تخرم الاناء من اسفل فينزل الماء ويبقى الزيت الطاهر ويس <تصفيق> على ذلك قال تطهيره الصحيح لا الأصح لا يجوز طيب نسأل بقى سؤال تاني قلت فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح صحيح قلنا ذلك قال الشيخ ذلك طيب طيب أما ما يمكنه تطهيره بقى يقول أي بالغسل صحيح طيب ما يمكنه تطهيره بالغسل ما جازه ايه جازه بيعه الناس نامت معايا <تصفيق> طيب هسن عزول دي كده ونخلص بسرعة ما يجوز تطهيره اذا بالغسل جازه بيعه طيب. يقول طيب انت كتبت كده ليه قلت هذا يسموه هنا ايه حطيت الايه هذا يسميه الشرط يعني اللي ايه خرج بهذا الحد ما يمكن تطهيره بالاستحالة فلا يجوج طيعه قبل دبغه يبقى أنا لما بقوله بقى ما يمكن تطهيره بالماء يجوز ايه بايع معناها انه لا يمكن تطهيره بالماء يعني بالاستحالة استحالة زي ايه زي الجلد الجلد لا يجوز بيعه الا ايه ان يطهر بالمياه قال لا يطهر بالدباخ بدبره ايما ايهاب دبع فقد طهر ليس كذلك طيب هل يجوز ان يغسل هذا الاذاب الذي يطهر بالاستحالة قبل الدبر ويمكن بيعه قال لا فهمنا هذه مين اللي مفهمش حد من النائخ والنائمين فهم يبقى احنا نقول خرج ما يمكن تطهيره اذا قلت يمكن تطهيره بالماء ففي الاصح انه يكون طاهرا ويصح ويعب طيب وما يطهر بالاستحالة ليس بالماء يطهر بالاستحالة معناه انه كان قبل الاستحالة ايه يعني تحول يبقى قبل الاستحالة كان ايه يعني قبل أن يتحول من, إيه؟ من إيهاب لسه مدبوح واخده من الذين معزة أو الجمل أو البقرة ولسه نجسه على الدم ده لا يجوز هنا بيعه حتى لو إيه يبقى ما يطهر بالاستحالة لا يجوز بيعه قبل الاستحالة قبل الاستحال اسمه إيه اسمه نجس مقابل الاستحالة يمكن ان يطهر بالماء يبقى هو يطهر باية ان عندنا التطهير يأم بالماء يأم بالاية بالاستحالة يعني يجيب شيء نجس تحول الى شيء اخر زي الناس مثلا تتكلم على العلف يقول لك العلف في عضم وفي رواس وفي كذا في هشياء زبالة تيجي بعد كذا تقول له إيه. ايه ده يقول لك ده اسمه علف فاستحالت النجاسة ويس вариант لا يرسى استحالت الى اسم جديد اسمه علف العلف يقول له اسمهutil الشرع علف العلف دا في الشرع اسمهaid؟ يقول له طاهر الى ان يقوم الدليل على نجاسته يقول له 6 طاهر يقول له طاهر بايه قال له بالاستحالة طب قبل الاستحالة قال له كم نيجس طيب ما يكون قبل الاستحالة نيجسا هل يجوز بيعه لانه يمكن ان يدخل بماء قال لا عشان كده مسكوا جلدها إلا أن يكون شيء قبل الاستحالة مما يطهر بالماء مثلا في حاجات تطهد بالماء الروس لا يطهر بالماء هو اسم الروس رو... رو... إنما مثلا لو كان عظم ميت أو غيره من حاجات الهان مجلس يمكن أن تغسل أو لا تغسل على حسن كنا حرام أو لا نجساء أو لا منش كده ويعني طبعا حضراتكم مش متباين ما ربنا يسطل ونكمل أظن أنني أعرف أن أنا أشرح أقل من كده ممكن أن أشرح الكلام أقول إيه كذا وكذا وخلاص أفك الألفاظ وانتهت المسألة الناس عايزين أفك الألفاظ وانتهت المسألة في شمال يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ومرأة سمحا إذا باع وإذا اشترى إلى آخر الحديث وإذا اقتضى وبين عدم وجود قربة في البيع البيع نفسه ليس قربة السماحة زيدة عن البيع والشاوة السماحة هي اللي قربة أنت بتبيع وأنت سمح إذا بتاخد حسن على السماحة إنما عشان تبيع وتشتري بتاخد فلوسك هتاخد قربة ليه بقى وانت بتاخد فلوسك والتاني بيأخد المبيع بتاعه هيأخد حسنة ليه لماذا يأخذ حسنات هو يبيع ويشتري يدفع فلوسه أو, أو نقوده ويأخذ في مقابلها المبيع وما دخل القربة هنا وما دخل حسنات في الموضوع أما أن يكون وهو يبيع سمحا هذه مسألة زائدة على حقيقة البيع فهو يأخذ الثواب على السماحة إنما واحد واقف يبيع في الشارع تدير تدي فلوس يديك البطاء هتأخذ حسنات لأنت أو اللي هو من خد فلوسه وأنت خدت مبيعك يعني أنت خدت العوض بتاعك مما العوض أن يكون هذا العوض حسنات أو أن يكون مبيع فلوس أو عين وأنت خدت العين وخدت الفلوس ده هذا العوض اللي أنت عايزه أما إذا كان العوض الذي تطلبه عوضا في الآخرة فمش هتأخذ الفلوس بقى انت هتفرد يبقى لو جيت انت روحت للبائع وقالت له انا عايز كيلو برتقان قالك بيجي 2 جنيه مثلا فقالت له خد 2 جنيه واخدت الكيلو بتاعك ويس لو جيت انت قلت له بقى انا عايز كيلو برتقان 2 جنيه قالك ايه لا والله لا تخلي ادعيلي بس وقدك البرتقان وما خدش الفلوس يبقى زي الاولاني والتاني اقضح سناتو الاولاني ما يخدش لأنه لو لن أخذ فلوسه يأخذ فلوسه حسنات لماذا فاهم لا شكل لا فا يعني إن أعطاك المرتقان ولم يأخذ مالا وقال ما أدعو الله لنا مثلا لا أريد مالا منك هذا شيء لله تعالى يأخذ حسنات أو لا يأخذ شاء الله تعالى أما إن أخذ منك الفلوس لماذا يأخذ حسنات إذن وأنت لماذا تأخذ حسنات قد أخذت المرتقان نظر ليش كده إن شاء الله نقف عندها هذا هذا إن شاء الله الأسئلة انتفقنا إن شاء الله واضين أنا مهروض الناس أنا أريد أن أتعلم فقه أتبع مالا شوية وذكره شوية عشان أنه إليه متعب شوية وذكره وعلى أساس يلا ربنا يسعى أخي يقول له عمى مصابق السلام والدعاء يعني بمرض أضال وهي أسألكم الدعاء لها وإساء ماذا مسلمين وهو مشفيعه مرضان ووضع مسلمين وهو مشفيعه بشفائك ودويع بدوائك يا رب العالمين وهو يكون هو يعمل في مؤسسة ويريدون إقامة صندوق لصندوق التكافل بحيث أن يحدث على المرض أي شيء وتكون كالجمعية التي أعملها المصريون هنا هذا يدفع هذا بس هذا التصوير بير دقيق صاحب السؤال يكلمني بأنه هذا التصوير مش دقيق أوي التصوير الدقيق للجمعية أنه كل واحد يدفع مبلغ وأول الشهر مثلا أو اول الوقت المتفق عليه واحد بيقبضه بعدين التاني يقبضه والثالث يقبضه وهكذا حتى تنتهي الجمعية فتصوير الجمعية على هذا المعنى ليس دقيقا لا يجوز السلام عليكم التحدث في التليفونات اثناء وقت الجمعه للرجال والنساء هذا المخالف مخالف لمنع البيع اثناء الجمعه لا مخالف للكلام أثناء الجمعه وانت هو المفروض الناس تبيع اثناء الجمعه تبيع وبعدين اثناء الجمعه يبطلوا بيع تماما كلهم مشتغلوا بياعين ولما تيجي الجمعه يبطلوا البيع ويبقوا يصلوا المقصود ان النبي صلى الله عن كلام في الخطبه سماه لغوا ومن لغ فلخطة لغ وهم صلى على سيدنا محمد النبي أزواجي أمات المؤمنين وذريته وأذبيته كما صلى الله تعالى إبراهيم إنك حميد مجيد ونفعنا بما كنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا ونعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما لنا ذنوبنا وإصرافنا في عمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين ونغفر لنا ولوالدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب ونهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين اجعلنا يمتقين إماما ونغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا يضيع في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجيه المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال اברהيم انك حميد مجيد.